ديناكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقرب عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم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 تاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا تنفعلوا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 نصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هُنَالِكَ بَطَلَ يَمُنُّ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّرْضٌ وَعَدْنَا اللَّهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْحَقُّ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ دريب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فراره ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلذذوا بها وما تلذذوا بها الا يسير ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا قل له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 ليا ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم والقائلين لاخوانهم فلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء اِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالأَلْسِنَةِ حِدَادِ بِالأَلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخَيْرِ أُولَ 119. وإذا لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 110. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب, بادون في الأعراب يسألون عن أن وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا يَرَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَذَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا آهِينَ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 وبغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنَّ لا تريدنا الحياه الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدون الله ورسوله والدار الاخره فان الله عادل للمحسنات من كن اجرا عظيما يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهُمَا الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لَهُمَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد منه ايتنا فلا تخضعن بالقول فيطعن الذي في قلبه مرض فيطعن الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقمنا في بيوتكم تَمَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى وَأَقِيمْنَا الصَّلاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ سيأهل البيت اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما اتى في بيوتكم من ايات الله والحكم ان الله كان لطيفا خبيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وال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 أن يرن ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الا الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي بنفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وَهُوَ حَقٌّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَضَنَى زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا, لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَ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 خشونا احد الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبيا احد من الرجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتما كان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرا واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أهلا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 أَلَنَّ لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاراد إن, ان اراد النبي ان يساكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا زوجهن وما ملكت ايمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجمن تشاء منهم وتؤين اليك من تشاء وماني بتغيتم من, من عزلت فلا جناح علي ذلك ادنى تقر اعينهم ولا يحزنون ويرضون ويرضين بما اتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يبذن لكم الى طعام غير ناظرين انا غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعيتم فانشروا فاذا طعيتم فان شيء ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب لَا لَكُمْ أَنْقَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِصْيَانًا كَبِيرًا وَدُونُ شَيْءٍ أَوْ تَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا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 يَحْزُنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بِمَتَاعِنَ وَإِثْمِنُ بِينَا كان الله غفورا رحيما لا ان لم ينت المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لا نغرينك بهم ثم لا يجاغرونك فيها ثم لا يجاغرونك فيها الا قليلا ملع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 خالدين فيها ابدا لا يجد ودرنا انا فضلوا نسبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه 109. وكان عند الله رجيها 110. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 111. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 112. إنا تُنَمِّيها وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَغْضِبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وكان الله غفورا ركي